وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ وَلَقَ السماواتِ وَالْأَرضَ بِالحَِّ وَصََّكمُمْ فَأَحسَنَ سوُورَكم قلَكَ السماواتِ والأَرضَ بِحَِ وَصََّكمم فَحسَنَ سوَكم وَإلَهِ المصير وَإلَهِ المصيد يعلمم م في السماواتِ والْأَرضِ وَيعلممُمات تُ سُِّونَ وَما تُلِنون يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أمرهم ولهم عذاب أليم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 ذَكَ بِأَهُ كَ تأتيه سُلُهُ بالِالبَناتِ فَقالَُأَبَشَع يهدُونَ نَ فَكَفَ وَتَوَّ وَاستَغنَ الله وَتَغْن الله واللههُ غَنِي حَميد واللههُ غَنِي حميد دعم الذين, دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قل بلى وَذَلِكَ عَ اللهَّهِ الله يَسيد فذَلكَ عَ الل يَسيد فَآامِنُوا بالِلهِ وَرسُولِهِ وَُّولَّ أَزَلنَ فَآامِوا بالِلهِ وَسولِهِ وَّولَّأَزَلن بِمَا تََّلونَ خَبط والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب يوم تغاب ومن يؤمن ويعمل صالحا يكثر عنه سيئاته ويدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكثر عنه سيئاته ويدخله جنات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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا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 وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والله له اجر نظيف اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقشح نفسه فالائكهم المفلحون ومن يوقشح نفسه فالائكهم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ان تقرضوا الله حسن يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم الغيب والشهاده العزيز الحكيم